لا يمكن لقلب أ ن يصلح إ ل ا ب ا ل ق ر آ ن قال الله ف ب أ ي حديث بعد الله و آ ي ا ت ه يؤمنون وقال الله إ ن هذا ا ل ق ر آ ن يهدي للتي هي أ ق و ى وقال الله و إ ن ه لكتاب عزيز لا ي أ ت ي ه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقال الله ومن الليل فتهجد به أ ي ب ا ل ق ر آ ن فتهجد به ن ا ف ل ة لك عسى أ ن يبعثك ربك مقاما محمودا و إ ن أ ط ي ب العباد قلبا قلب ا قام ل ب ق في الليل ف وقف بين يدي الله يتلو كلامه ويتقرب إ ل ى الله بكلامه ه وعده وعيده يرجو ويخاف ويحب ر ب يرجو وعده ويخاف وعيده ويحب ربه, يرجو وعده ويخاف وعيده ويحب ربه